إن الذين ينادونك من وراء الحدرات أكثرهم لا يعقبون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفجور والعصيان أولئك هم الراشدون ۚ من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن وَإِن من المؤمنين قتتلوا اقْتَتَلُوا بينهما